وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سورة أنزلناها وفرضناها وَأَنْزَلْنَا فيها, وأنزلنا فيها آيَاتٍ بينات لعلكم تذكرون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 وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فجلدوهم ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقَبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ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 إفك عشبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل مرئ منهم ما اكتسب من لث والذي تولي كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين لولا جئوا عليه بأربعة شهداء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 فاذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله أَبَدًا ان كنتم مؤمنين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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رءوف رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أَحَدٍ أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا ياتل اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعلوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم يشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون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 ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكي لكم والله بما تعملون عليم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 إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصالهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابناءهن ابنائهن او, أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نساء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 كوكب دريء توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرطية ولا غربية توقد من شجرة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 رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإخام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما, يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ولا بصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغيب حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ما ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيء أو وجد الله عنده فوفيه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشيه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض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 يكاد سنا برقه يذهب بلبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي لبصار والله خالق كل دابة مما فمنهم من يمشي على ضطنه ومنهم من يمشي على لجلين ومنهم من يمشي على أربعة يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء إن قدير لقد انزلنا ايات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم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 إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يقل لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابون أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عليهم وَرَسُولُهُ بل أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا واطعنا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 فإن تولوا فَإِنَّمَا عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين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 وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شَيْئًا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأويهم النار ولبئس المصير يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات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 والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمي حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ولا على أنفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا فَإِذَا دخلتم بيوتا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً من عند اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كذلك يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه إن الذين يستاذنونك كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله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 قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ منكم لِوَاذًا فَلْيَحْذَنِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء إن عليم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا